ياثم سنثيس مثيل اكتب لي بوسان اون دي مسلاير يعني في الشياطين يعني سوذر سنثن قشون سوا خلقا اي وي وشوم سوا خلقا زوين خدم من امكيتي دفي كان ربي زوينتي عنان كوطاس نتو تشريو لي كوطاس نتو غاو زوين ايتي عنان المنده كناري نسين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 اي يغر اتسمان يعني الجنون ياك المند خاطرش وتنس وتزرر وتنس كذلك مادام فرن غفل يعني بندم وتسمو قلاله وتزرر يعني خطرش يعني صبح الند يعني بلي نثني يعني الشيطان انت تردا في الجنون القوي نثني الزرنكونيد يعني قوي كره الزرمر اخون وين سي منون كره الزرمر ما يلاد نثني الزرنكويد انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونها لكن ذاني سن باللي الوصل خلقيه من السن ام ختي خلق سبحانه الندي كني دخبر ربنا سبحانه يخلق د قسم قسم أكني ندي سجنا ربنا سبحانه قطاس اللايات قتين جدا النار كذا مدي كنا كغرد نوين خيران الليف إم ندي ندي النار ربنا سبحانه والجاءنا خلقناه من قبل من نار السمو أكا يسقنا ذربنا سبحانه باليوم لجنون أيام تواخر قند يعني قسم وخلق الجهنة من مارج من نار أكا أمزون مارجة من نار أمزون طف زمن خلال يعني الطرفة كانت أنطف يعني إذا نغير خلال مثل ثم سنين إذا خلق ربي سبحانه يعني الجن أكا ويسبق ند الإمام المسلم في الأسلام ربهم في أين حاجة يتصرف بمثلاء عائشة يميد النعي ينده وشو يحن نبيع في الأسلام ربهم ينده خلقت الملائكة من نور الملائكة وخلق النور وخلق الجان من مارج من نار أكا يعني يعني هو يكون هناك من يكون هناك من يكون يعني من وين يقلني قوى يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون تمس من يكون هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يعني إمارات التمس نتوى خلق سيون وازالك نقارن أمزون ذا برخيان في ريحة تاس تاس ذوين أكن دا غن إدي خلق أفنا ذم يعني وأكن ديناه ربي يعني يخلق دا قادم قوينيون دي وصف قوة خالق أكن يتحصان أكن غاية ثلاثة يعني سين بليل الجنون لاصن نصن التمس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 يعني صوراً صن خاطرش لاني قديك صوراً أمزون فيني غجني وقتي توخذ سويه دوياً نغمه إلى قني سين إلى قني أنسين باللي نصفع يعني كني بنذمر يور عندنا رتدي والصف الصيف يعني قرن أليس عارف أكن قارن الدليل ألمان أي أي مي ليس في القرآن الكريم نغ السنة ولذا قالوا ليه باللي نكني أكن الدنيا وربنا سبحانه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 أين رأيتك شمن من لكن قارن أرثت تسيما نيس أطاس إجني واند أطاسك كم دانان سعانو لا و نورس ناران وخشى ناريس سعانو لا نورس كذير ناريس سعانو لا نورسل ناريس ذا شو ويكي غامزون در مالحيوان داد غان عدان لعنين عداني وانشتني إهيه يسبق ند ربيان بالليغة إجنون سعانو لا ونسعانو لا لن سعانو لا نورسل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 فصحلوثني اسمو السنسك زي في النهر الجنون ولن يعني غادي فكن يصوب ابن عبد البر يعني نزون يعني وين ريلين يتكلف يعني السور الصحن جن ريحاني نرى قام يعني المارد وين ريلين يعدى وفريض نا وين ريلين يعني اسم من كرا ويسعى يعني قالو الصان تسمين وي الشر ويسعى على يعني الشيطان ويسعى ديسقني يعني قول شي في حمن فيان في سبع ربي والسلاميس اي ميغي دي نان بلين الصنف تي يت يعني يتفرفير يعني والصنف مزون يعني الققرن تسيني الاخلاق ام يقجان حشثوين الحياه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 ولكنها تتمكن يهضر ان من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان يعني من ان الجنون يعني كنا قارن الجنون ويسلق ندى مخيطة في القيطة من السن ذو عينة يعنان قل لها حادثي نس ورلاقاء نعني نيان بل يان ولاش يعني نيان ياللغ ويرنان اكن ارنف اكن ارنف قل لا ياتيد نننغ ذاين ريسين ومدان رفيما نس اكن ريس خذن يعني اكن قارن ثموثنين اكيان اسخذن من العالم خاطرش تنصح يزمر يوناخي نينغ الشيخ لأننا نحن مسنون ندب اللي نشتاق وري اللعنة، أصلاً نينغ ما يلاخون من غرس زرعين لعنة، نعور الصوت مرة الغرس مع الناس وري اللعنة، أكا، ويانغ الأدي لانج ريف بنظم يعني باللي عن الجنون ديندي خلق ربنا سبحانه سيمينيس، الندب أكندي يساق يطلع. يجز الايه الكريمه تدرا يجز كان بي في من الجن تصورت لا تصورت تصورت من الجن ينذر رب قل قل اوحي استمع نفر من الجن حتى من في رسل ربها هذا ليس حتى يحاسب رب يعني يعني نفس الله هو أوليد من وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا يمكن أن أذكرت كأنك لا يأثى سألت من السفق بالله عن ذايني قلان دي الصح ويرلع نبيان فلساس وربيان الاسلاميس يسفق ند بالله عن شتاكيان يلاد دي الصح وكأن ذا غلل نبيان فلساس وربيان يصاو ضد منتس يمنيس باللغه السيسن و ايمن يهضر م بويغرس و اكن دا غنت ولا بلي فيون فوسو ربيان سلام يسيت مسان السوي نوليوم سيكوال مريقم هادي السغلاف يعني قجون حشسوان انا غادي سراعوا اكل غن و غيول حشسوان بنادم ازمر هدي اللي ايغار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 يعني وكم قانون يزيده؟ يزيد؟ مريقي ما كنديس أي الصباح؟ أكمل معناتس خو ناس س س يزرع الملك يعني غير يزيدني يزرع الملك ما يلاع المرت سمي ساروعلى ووو كنقرر بغيه الحدث الأول لقد يعني بالله من الشيطان الرجيم أي غر خاطر شي يزرع الشيطان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 يعني هو اللي ما ما هو ربنا يدبحه كان يدقع، ما دام أشجحنا نبيعن فيلسفة ربنا السلمي، لكن دعمنا يدري تيد، ونبيعن فيلسفة الصح، لكن وما ينطق عن الهوى.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 فلسات صربيان السلاميس هي ثورث والاصل ودوني فكان القرن يعني عن العالم من العالم دل دلعالم الجنون أكى؟ ذواتس أكى كان غني سيدي خبر وشبيح <تص> من الفلسات صربيان السلاميس ثقائي في نس غفين يعني اقعدنان الجنون يمي غادي تقول لي يعني السوين سيتي والصف دوينيز نديف كام بوين فيتي في خلق ايلمنت فيتي من دوين سيتي يعني خلف أحرك يعني ربهم خلف غافل دنن يمي من يعني يعني من ونوتنعرض صح زوارن أمداً غير نير، يعني ما بدو يكير من يعني مسوطاس الوصف، الوصف نبذم اي فكيتي نص نشتكي لك اللي من داك السنين يعني الشيطان كي يتزلل جبنا زم كم بقاناك زوره ني من تزلم من يعني السنين ذي رديس في جنن القوة عمزون يعني ذي نجيت وذي نجيت للقوة لكن داغنه هي ذو من نيض ذي نردس في جنن أن داغن إقلام الضعف ولجنونة كيف؟ يعني مرض من الشيطان ورزميرنا لغا نتعكو يعني الجنون ورزميرنا لغا يعني عطفن واتغلفن غففن دانن العالي أي من قرنو كنن الصالحين اكا إن يصر بان سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا اكا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة أكن من ممن هو منها في شك. إذا من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. سزجن يعني ما ونائذن. غسمة لغة توصل الطغاف الممنس يعني في يعني نفكر يعني في الناس. يغفل ير المؤمنين لقد سوف لقد سترجع اذا قدني استغفر اكن لانوي السين يعني الشيطان يتوجع يعني قال مدان العالم الصالحين ريهم مق والايمانك صح لكن وث يتوجع دك السن ويرقل دك السن اكن يتوجع تن ويرن ويرقل دك السن لكن يريد يسجل الحديث يمينلي سغند وسيحن فيون لسس ربي تصنميس يسيدنا عمر امي الشيطان يتو <تصفيق> كذا عمر تديغا هي لاكن نقارن اماري الحوم سيدنا عمر في لا في الشيطان هذ يوخرها يعني سليمان في الصلاة ربيعات السلامية إذا كان يصين ويرنا ورزم المعجزات ورزم يرنرى يعني أسنى السنه على ربيعات ورزم يرنرى وما كان أداوين المعجزات ورزم يرنرى الى قديسين قد يصين بنظم أكن غن وزميره راه غتوين يعني راه الشيطان وزميره راه غتتوسط الصفات نيلوبيان لاصطربيان السلامي اي اما من بونشتاكي اما راه غادي يخرا كيون بلي ولا واش حنا نفيان لاصطربيان السلامي يعني يجرك لمنان الشيطان ازميره دي تتوسط الصفات ولكن وزميره راه غادي يتوسط الصفات في نفيان لاصطربيان السلامي إذا كنت أخذتك إذن الله عنه فيها السلسة ربما سلامي من, من رأى لي فإني أنا هو يعني أين يظن؟ أخذتك إذنك خاطر الشيطان فانه ليس للشيطان أن يتمثل به أكى إذا أدي سن يعني نهم من الجنون ورزمير نان غازكن ناغاز ينه زغري نكا وذا الدين اي يعني نافي في تسيغلا في فين يسني سبد ضرب الجنود الحدود يسني سبد غاس مايلد الغنيه هكا ويرنان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 أتوالي ما من بوشون أي غري تدي خلق. ما يلي خلقتي تدك لك الذي يسويه في تدي يخلقه المعنى في تدي يفكر أردنيس إيهو يذنو ثنيه تسيلاً أكلي تسيلاً يمداناً ويتوجود في اللسن أي يجو جفره بغف يمداناً إلمن خلقي تديون يسويه إكس وان دكن إلمن دكنا رعب ذنبك تقول للم يقدمناه ربينا سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إيه يخلق ربينا في الجنود أو كذين دانا المندك نرفع بالذنب سبحانه تقول للم يقدس سنين أنشتكين ها يتمثل ويذن إمرن وليان بليه دينب كثير الشيخ بليم... ربنا ثن قرن بليه يتعتيل لجنون سميس ونطن سواخر يعني أرا حسن أرا إلا في السن يعرت بالله ربنا سبحانه انه تدي خلاقه كله ويجنع بالله انشتا انوالي ويا ذنبان غسمي لو تصوى خلق قد قوكا لو زمرت ينزل ماشي مع ناس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 ولكن يجب ان تكون مجرد ان باللي مجرد ان تكون مجرد ان ماشي مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان لا مجرد ان تكون مي ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون دا قولي دي دي سر ربنا عفسدنا موسى فيلسن سب سربان إسلامي عن وليان غير لا يتأكد في الجنة يا معشر الجن والانس ألم يأتيكم رسل منكم أي أي أي مدن ما يلمر دسين الرغوان إمشي سبحانه إمشي هذا الصح <سؤال> مش جعلنا نربيها ايش جاي تيد اروقم دنن ويدر جنون سكين في أكين كين سكين اكن دغن يعني قول سيدي الشقه أكين وسيدنا محمد <ثم> يعني او يجي ويكند كنديج اكملان انوالا تصوره سكني وندنا تصوره الجن ونوتين سيما من سيمان سن اين اسلام صغور سيدنا محمد فلست ربينا السلاميس لان الناس يجب ان يعني ان الناس يجب ان نتعلموا ان الناس يجب ان نتعلموا ان الناس يجب ان نتعلموا الحق الله يجب ان إيه ان نتعلموا ان نتعلموا ان الله يجب ان نتعلموا ان الله يجب ان نتعلموا ان الله يجب ان نتعلموا ان الله يجب أكام. أكام، أي مراني سين بالليون والدان إقد إقدعونا الخير، إقد لنا الخير، إقد خدمنا الخير ولن تجد ما يظنون أكن ذا غم الفساد يعني الفساد نخسر من أي خدم ويرناه ما إلا ماشي ينزل اسمه ربي كامرة بيه وتيه كذن يقايض هي خير يلويني قلان يسوارا فاير غد يقصنيك بويد النايضنين لكن مالان ما يلاغ يعني سنفوثاً لدرجة يعني تمكنت ناقو الزاد ولما دي يعني تيمكني ناقو المراتب كسلاح ويد أكن أكن نصنع زمرنا زمرنا تكفران و ربنا سبحانه يسفقنا بلين وين راي يعني راي كفران ده السن يهجيس لعصافه مقرآة ذا شو كان أنوالي بلين يعني الجنون غرسا ذي مدانا يتنادي يتعذوي السيك ذيك نير الجنون كراهان تسلس من جمدانا وتسكن يعني وكثير أم أمكر سويا أن دمرت دون سكنتك موفى أن دمرت رس يعني رس جنت تقدر لسر الضعيف ويرنع أمزون تودا مس اسمين نع وربنا سبحانه إبريس نيس إلى قطش ضد أدم إذا جرى إبريس يس يس عندما تسمى هناك في الجامعة هناك سمت كارسيس جدا كيف يفن خطرش نكيان سواء يعني سرغي والست أكن قارن لك إيه يا رب يعصفحنون جوا سنغيو ولم بلغيو ذوي نسيان صان يصفغن يثنسيينس يصفغن طاعنس إيه إن يسمشيد بيني جو كلن في غيميت قلب جنس زوين أكن ذغن أري فغن أريت وبرق الرحمس أكن ذغن رب يعصفحنون الله لا ما سبحانه ما دشون الشيطان ما يخدم إما الشيطان الشيطان كينغ الإيطالي يعني خلينا نقول فيسد ذي ال كم قال خيام أمزون وين رين وعرض دك سن ويفسد دك سن ويسخرف دك سن ولش وين يتيفن ولش ذويني الشيطانيان يعني ألا ما يا زلكين اقتم كنتك ندير يا الله ربي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 ولكن لن كل من ربنا من ان نتمكن من ربنا من ان نتمكن من وذن من ان نتمكن من ربنا من ان نتمكن من من و يبنون إمرن ضرب للين الشياطين، ذا شو يديسوينن السن أيهمة الجنون، إمردني نينغ ذا شو يديسوين؟ أكين لقيديسوين يعني الأهداف للشياطين، إلا دينيك دي قررن، إلا دينيك دي قررن، ونجبادن إلى قد سينم للين الشيطان الغربيس يسوينس، الهمينس. يفكات ويسخذان ألا لن إجلان جريبا سنس إلا من داك نري غير إمدانا جتمس أكندينا ربيع يدعو ليكونوا من أصحاب السعيد أمزوني غرساً أمزوني سخذماساً أمزوني تسوي من داك نري يعني اللبل يعني طلع يسكن على اللبل مش يعترض لك, لك. ما يلاه ذي نيك قربن أمزون قدونيه أتعس جل جلس سنتيمت قرنين دي تزولام يبقونه كنري جل أبنادم قد الشركة نسالسين الشركة ذر بنا سبحانه وتحصل يثمة بالله ربنا يوم رجنيت سحيد يعني اللي ياودا بثي وحده وحدي وحددنا كنيه كل هذا العبادة ما كن ويرنا ورجل قلنا تعال مشكذي في نور بين ورغم الفضارة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 This net, and he will shift and then and then, I see this going to the the Maasi.